أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون كان فيها من المؤمنين فما دناكنا فيها يا لللل fī mūsā allasnāhu ilā firʿaūna fī أَ غض الن Gay ma aunque تَحِين فَتَوَعَنَ أَمْرُ الرَّبِّ بِقُمْ فَأَخَذْتُمُ الصَّعِقَةَ كُنْتُمْ أَهُمْ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وَ السَّمَاء أَبَ نَين بِأَذِ لَ موزونَ وَ ومِ كل شيء خلَك ز جيين لا في او feel... co <marriages timing> كذلك ما أتى الذين من Atau on sonbe Bel I <laughs> innal ladhina la yu'minuna wa la yuzanu dhanban mithla ۖ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶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 wal baytin ma'mur wa saqifil marfu wa 日から In na la vau of يوم يدعون إلى مار جهنم دع عن هذه النار التي مفسحٌ هذا ام انتم لا تنصرون هلن مَا كُنْتُمْ تَمْلُونَ إِنَّ النَّ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 Qul uas arau ani an bma kuntum وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَّقُوا وَامْنُوا ذُلِّ يَسْتَغْفِرُونَ بِإِمَامِنَا alhaquna fi dhurriyat humma alam na'um minna malidin min shay وَأَم دَدُ الن بِفَكِاتِ وَلََغْ مِم مِم يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَهُمْ فِيهَا وَلَا تَأْسًا I don't know. Best ah one these one oh one the oh the like the a mask or a Kol lu in kun Na ko lo vi elamos Pi fa فمن الله علينا ووقانا عذاب السوم ندعوه إنه هو البر Thank you. أم يقولُل ن شائر ن تر بصوب ريب المن كلُت بص ف م قُ م المتض unfortunately, bushes ficar masash文, ahlao huhuhuhuu bihada um لا تكن اولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثلهم ان كانوا صادقين Fora com mão não